119. وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا 110. ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم, فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم 122. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا